أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجْزَ فَهْجُرُ وَلَا تَنُّنْ تَسْتَكْفِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ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 لواحَةُ للِلبَشَبْ عَلَهَا السةشر وَما جَعَنا أَصحابًا النَّادِ إِللاا مَلَائِكَتَ وَما جَعَنا عَِّتَهُم إلا كِتنَ وَما جَعَنا عِّتَهُم إلا كِتنةَ للَّذينَ كَفرَوا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 عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ